يا جنود الله يقوم فيه جنة تنادي واطلب الله يعطي خافجى ما يريده خافجى ما يريده الشهادة الشهادة أصبعك في الزنادي انغمس يا مجاهد واحتمي فالعجدة واحتمي فالعجدة حرعين وجنانين نص غاية مرادي نظره الوجه ربي نفسي اللي تريده نفسي اللي تريده أنه صيري تماده قامي أصرخ وينادي يبشر بواحد اليوم جهنى ويبيده جاهرا وبيدا نقتدي بالرسول الهاشمي بالجهادي نتكل باسم ربه ما يخلي عبيده ما يخلي عبيده اقدموا يا جوارح وسخنوا فالعادي ما ضيا الدين لازم كل بونا نعيده كل بونا نعيده العرب ما صاخوها في خير ورا قاعدي امه تصرخ نحن امه عنيده نحن امه عنيده الله والثباتو فتح كل البلاد وسلام الله جنانه والحياة الرغيدة والحياه الرغيده